لا خذت أنت وجبنت لا تغطي على جبنك بأن من خالف طريقتك مخطئ متشدد منفر هذا كلام ساطق باضي يخالف ما جاءت به النصوص لا بد من الأمر والنهي لكن على النحو الذي ذكرت اللقف بالناس تنبيه الغافل تعليم الجاهل الإحسان إليهم في العبارة والكلام الكلام إلا من لو عنقه وأعرض هذا يستخدم معه ومن تكبر عن الحق هذا يستخدم معه الأسلوب الآخر لأن هذه الطريق لا بد أن يحصل للداعي إلى الله السائر فيها أن يحصل له المعارض الذي يقف في وجهه فيبين له بالحجج والبراهين فإن كان طالب حق قدث وحداه الله وإن كان غير ذلك لا بد من الكر على باطله بإزهاقه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم غير مما تصفون لا بد من هذا وهذا الذي نسمعه الآن مما ذكرت هذا منتشر للآن رمي أهل السنة والسلفيين أهل الحديث والأثر بالشدة موجود ولكن لا يضيرهم ذلك بإذن الله ما شدتهم هذا إذا جاء نجائن وقال فلان متسدد إيش الشدة اللي عنده بيّنها هذا ما هو حينئذ هو أحد رجلي إما أن يكون صادقا فيبين لك ويجب فينا إذن إذا كان كلامه حقا أن ينطح لمن خالف وإما أن يكون الحالة الثالية فهذا هو بنفسه سينقطع وهذه الشيشنة قد كثرت هذه الآونة على أهل الحق على السلفيين وأكثر من ذلك أنهم يفرقون الناس ما سبب هذا الكلام؟ لأنهم ينكرون على من خالف من أخطأ وخالف السنة إذا أنكر عليه قال قالوا للمنكر يفرق لا والله ما يفرق هذا ناصر الذي يفرق هو الذي يأتي بالبدع والمحدثات ويغضب لها ويغضب لأهلها من غضب لأهل الفدع فهو منهم ومن دافع عنهم فهو منهم ومن اعتدر لهم فهو منهم لا شك ولا غيب الذي لا يغضب للسنة ولأهل السنة ويغضب لأهل الأهوى هو من أهل الأهوى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَوَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوَقًا